ربنا جاب لك التلاتة دول اتلوا ما اوحي لك من كتاب ربك يبقى لازم يكون لك اورات حقيقية انت مستقر عليها رقم اتنين واصبر نفسك مع مع الذين يدعون ربهم يبقى لازم يكون في بيئة ايمان وصحبة همة رقم تلاتة وقول الحق ربكم لازم يكون في صغر دعوة انت شغال عليه وربنا جابهم بالترتيب الأول الحاجة اللي بتشحن قلبك وبعد كده صحبة الهمة اللي بتتعاون يعني كنت زمان وإحنا بنوجل صدقوار أنا كده مع إخواني من من عشرين سنة ولا حاجة الوقت الله مبارك يعني يعني كله بقى بدعاء يعني فضلاً كنت أقول لهم إيد فيها المصحف وإيد في إيده خوك وإنتوا الاثنين ماشيين في طريق الدعوة إلى الله هم دول ذول التلات حاجات هم دول ذول التلات حاجات وربنا جابها بعد إيه أصحاب الكهف بق ناس معجزة إنهم سبتو أصلاً معجزة إنهم مسيبتم فالله سبحانه وتعالى جايب لك هي دي رشتة اني بقى ليك كل متدين ملوش اوراد ومعندوش بيت ايمان ومعندوش صغر دعوي هو قاعد في الشارع